ساحر الدكتور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 قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوطن وَاَصْحَابٌ أَيْكَ أُولَئِكَ الْأَحْزَابَ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَئِكَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فواق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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَلْبِغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إِنَّ الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد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 نعم العبد إنه أواب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 جسدا ثم أناب قَالَ قال رب اغفر لي وهبني ملكا لا ينبغي لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمننا أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن الثاني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا رحمه منا وذكراه وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم دانى الamin almustafayn الأخيار wa adkur isma'i wa alyas'a wa dhal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 قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار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 ورين الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا اغويهم اجمعين عبادك قال فبعزتك لا اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر